بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإيمان يرى ورم مكرا الذي بسم الله الرحمن الرحيم قرأ بسم رب كل الذي خلق خلق الإنسان من على صنم قرأ ورب یا الذي <تصفيق> ينمى إن الله يرى كما لإن لم Okay. Yeah.